112. وهو عليم بذات الصدور 113. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 117. ليخرجكم من الظلمات إلى النور 118. وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ